مع عدوه وعدوش البشرية إلى يوم الدين وهو إبليس وهذه القصة المذكورة في أواخر صورة صاد جاء ذكرها في صور أخرى كصورة الأعراف وصورة الحجر وصورة طاها وصورة البقرة ولكن كما هو معهود أن القصص في القرآن قد تأتي بسياقات المختلفة وما يذكر في قصة قد لا يذكر في الأخرى وإن كانت القصة واحدة في هذه الآيات من سورة صاد ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا زائدا أو تفاصيل أكثر في قصة آدم مع إبليس يقول الحق تبارك وتعالى في هذه الآيات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 قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى آخر السياق الربان الكريم يقول الله عز وجل في مطلع هذه الآيات إذ قال ربك إذ قال ربك للملائكة والمعنى أي أذكر لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه فهناك محذوف تقديره أذكر أي أذكر هذه القصة والتعب بها إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، ولعل السائل يقول لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر لعباده هذا الذي وقع بينه وبين إبليس من حكم ذكر هذه القصة أن يعرف الناس وأن يعرف البشر وأن تعرف الجن أصلى هذه العداوة وهذا الحقد والغل الذي تغلغل في نفس إبليس والذي أراد أن يصرف ذرية آدم عن مرضاك الله سبحانه وتعالى وأن يجعلهم من أهل الجحيم عاصنة لرب العالمين. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أصل هذه العداوة تاريخها وكيف بدأ وما هي الصفات التي تجعل الإنسان مطرودا من رحمة الله عز وجل حتى لا يتصف بها لأن هذا الذي اتصف به إبليس من الكبر والكفر والإباء هذه الأشياء إذا وجدت في الناس وجدت في البشر أو وجدت في الجن منعتهم من الإذعان للحق والإيمان بالحق ولهذا في ذكر هذه القصة ذكرى وموعظة وعبرة للناس جميعا إذ قال ربك للملائكة يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل لأن التعبير بلفظ قال فيه دليل الكلام وأن الله عز وجل يتكلم وهو سبحانه وتعالى متكلم خلافا لما يقوله من لا يقدر الله حق قدره بأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم وليس بالكليم ولم يكلم أنبياءه ولم يكلم رسله ولم يكلم الملائكة هذا بهتان وافتراع على الله عز وجل لأن الله عز وجل يكذبه إذ قال ربك والمقول يحتاج إلى لفظ وهو مكون من صوت وحروف ومدام يسمع لأن لما قال الملائكة تسجد لآدم قال إلا إبليس فكان هناك حوار وكان هناك رب للكرام لما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال أنا خير منه أنا خير من آدم من منه وخلقته من طين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق باشرا من طين خالق بشرا من طين الملائكة خلق من خلق الله عز وجل لهم عقول نعم ليسوا بمكلفين كما كلف البشر لكن لهم عقول يعقلون ويتطاعظون ولهذا القرآن الذي نزل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعله الله سبحانه وتعالى خاتم الرسالات ونسخ الكتب ومهيمن عليها الملائكة تنتفع بهذا القرآن تقرأه وتتذكر وتتعظ به كما قال الله سبحانه وتعالى بأيدي صفر كرام برر فكما ينتفع البشر من القرآن تنتفع الملائكة بالقرآن أيضا والملائكة غير الجن وغير الإنس هم عالم خالقه الله سبحانه وتعالى عالم عظيم سخرهم الله عز وجل لطاعته ولتنفيذ أوامره وقد قال الله عز وجل فيهم وما يعلم جنودا ربك إلاه فهم في الملائي الأعلى وهم أيضا في الأرض والله سبحانه وتعالى أوكل لهم وظائف ومهام يقومون بها وقد وصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم خلق من نور لم يخلقهم الله عز وجل لا من قين ولا من نار والملائكة لا يصفون لا بذخورة ولا بأنثة بخلاف ما كان يعتقده مشرك مكة جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ولهذا رد الله عز وجل العليم بقول أشاهدوا خلقهم ستكتبوا شاهدتهم ويسألوا ولا يأكلون ولا يشربون وهذا يجب أن يعلمه المسلم علم الملائكة والإيمان بالملائكة هذا ركن من أركيان الإيمان ركن من أركيان الإيمان لابد أن تعلم من هم الملائكة وما خلقهم ولما خلقوا وظائفهم مهامهم أسماؤهم أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة هذا كله لابد أن يلقنه المسلم ويتعلمه ويعلمه لأولاده لأنه من صميم العقيدة والإيمان إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء كما قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا إني خالق بشرا بشرا من فعول منصوب لأن الفعل خالق خالق بشرا من طين هذا البشر هو آدم هو أبو البشرية هو الإنسان الذي ذكره الله عز وجل ولقد خارقنا الإنسان من سلالة من طين من حماء مسنون هو آدم فكما أن إبليس والشيطان هو أبو الجن هو أبو الإس إني خالق إن قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وهذا يدل على أن خلق الملائكة كان قبل خلق كان قبل خلق البشر لأنه أخبرهم أنه سيخلق وهذا الإخبار لمجرد امتحانهم واختبارهم وليس هذا الإعلام يطرئ له الله عز وجل يعني لا يخلق البشر حتى يقول للملائكة إني سأخلق البشر لكي يأذن له الله عز وجل غني عن هذا ولكن أعراض الله سبحانه وتعالى أن يعلم جوابهم بهذا أخبره إني خالق بشرا من طين خلق لا تعلمه الملائكة بشرا من طين من طين يعني من ترب لأن الطين يصير بعد أن يبلل يصير طينا أو يكون عبارة عن طين لازب لأن فيه الماء لكن إذا يبس وصار جافا يصير بعد ذلك شيئا صلبا أشبه بالفخار ولهذا قال في آية من صلصال كالفخار آدم خلق من هذا وخلق الإنسان من تراب يدل على شرفه من جهة يدل على شرفه من جهة لأن التراب نافع وهو بارد والشيء البارد ليس كالحار لأن الحار يكون دائما فيه الانفعال ويكون فيه الشطر ويكون فيه الاندفاع ولهذا إبليس خلق من نار عنده حرارة ولكن الأدمي والإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى من طين من تراب والتراب فيه نفع فهو نافع وبارد ولهذا إبليس كذب على الله عز وجل لما قال أنا خير منه وعلّل هذه الخيرية بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين فأنه يرى أن النار أفضل من الطين وهذه دعوة وليس صحيحة بل هو كاذب فيها قال الله عز وجل إذ قال ربك إني خالق بشرا من طين فإذا سويته يعني هذا البشر وهو آدم إذا سويته بمعنى أتممت خلقه أتممت خلقه ونفخت فيه من روحي نفخته بعض المفسرين قالوا أجريت يعني أن الله عز أجر فيه الروح فصار إنسان لأنه إذا صنع أو خلق من طين ولم تجعل له روح تسري في جسده حتى يتحرك ما يكون عنده معنى فهو خلق كجسد كصورة جسد كتمثال لكن بعد ذلك نفخت فيه الروح قال عز وجل ونفخت فيه من روحي بعض المنصرين قال أجريت فيه الروح وهذا بحقيقة تأويل لا يصح لأنه نقول لابد من إثبات ما أثبته الله عز وجل الله عز وجل قال وَنَفَخْتُ فيه من رُوحِي يعني إثبات النفخ لله سبحانه وتعالى لأن الله هو الذي قال قال ولفخت فيه من روحي نفخ فيه من روحي لكن هذا لا يلزم أن يكون نفخ الله كنفخ المخلوق لأن الله سبحانه وتعالى لا يماثله ولا يشبهه أحدا ولا يشبهه أحد من خلقه لا في أفعاله ولا في صفاته، فلن نثبت النفخ على ظاهره، لكن من فسره قال أجريت فيه الروح، هذا من تفسيري من التفسير باللازم كما يقوله، من التفسير باللازم لأنه إذا نفخ فيه الروح بمعنى أجر الروح في بدنه فصارت فيه، فصار بعد ذلك يتحرك. ولهذا نقول الأولى أن تفسر الآية كما هو في معنى ظاهرها دون أن نقول أجرى فيه الروح وإن كان أجريت فيه الروح يكون كما قلنا تفسير باللاسف لأنه يلزم من ذلك أنه إذا جرت فيه الروح صار إنسان فالله عز وجل قال ونفخت فيه من روحي ومعنى ونفخت فيه من روحي ليس المراد به أي خلقته من جزء مني لما تقول مثلا أن أعطيتك من نفسي أو من روحي يعني أعطيتك شيء من عندي لكن قول الله عز وجل ونفخت فيه من روحي ليس معنى أن المراد أني أعطيتك جزءا من روحي ولكن المراد من الروح هنا أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل الأرواح خلقها الله عز وجل وآدم خلقه من هذه الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى هذا معنى فيه نفخت فيه من روحي ولنقول أن به هنا هي أنها روح الله عز وجل والله عز وجل أخذ جزءا من هذه الروح وضعها في في آدم عليه السلام هذا تفسير الخاطئ تفسير الخاطئ خلق ونفخت فيه من روحي أي نفخت فيه من الأرواح التي خلقتها اختار الله عز وجل روحا من هذه الأرواح التي خلقها فأودعها فأجرها في جسمي وبدني آدم عليه السلام فصار أدميا وقال هنا روحي لإضافة هنا إضافة شريف وتعظيم وهذا يدل على تفضيل آدم عليه السلام قال ونفخت فيه من روحي هذه الإضافة يسميها العلماء إضافة تشريف وتعظيم كما أضاف الله عز وجل البيت إلى نفسه قال وطاهر بيتي وأضاف المساجد له وأن المساجد لله فلهذا كانت المساجد معظمة ومشرفة لأن الله عز وجل أضافها إليه وكما قال عن ناقة صالح ناقة الله وسقياها فهي آية من آية الله عز وجل وهذه مسألة معروفة عند العلماء أن المضاف إلى الله عز وجل إذا كان مخلوقا أو عبارة عن أعيان منفصلة فإن إضافته إلى الله سبحانه وتعالى تكون من باب التشريف والتعظيم تكون من باب التشريف والتعظيم وهي إضافة مخلوق إلى خالق أما إذا كان المضاف إلى الله عز وجل صفات مثلاً كالقدرة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام فهذه الص... إضافة صفة إلى الموصوف بها إضافة صفة إلى الموصوف بها ولهذا علم الله عز وجل وكلامه وسمعه صفات غير مخلوقة صفات غير مخلوقة ولهذا لما تقول مثلاً قدرة الله سبحانه وتعالى هنا لا نقول القدرة أضافها الله عز وجل إليه إضافة التشريف لأنها صفة من صفات الله عز وجل والصفة لا تنفك عن الذات لا تنفك عن الذات لكن كل ما أضيف إلى الله عز وجل إذا كان من المخلوقات أي من الأعيان المنفصلة فهذه الإضافة تسمى إضافة تشريف وتعظيم ولا يمكن أن تكون صفة من صفات الله عز وجل ولهذا نقت الله ليست صفة من صفات الله بيت الله ليس صفة من صفات الله عز وجل وإن نُسب إلى الله لكن لما تقول علم الله تقول قدرة الله وتقول كلام الله هذا ليس في إضافة شريف وإن كان الكلام القرآن هو كلام معظم وشريف ومجيد ولكن إذا قلت كلام الله فالإضافة هنا إضافة صفة إلى الموصوف بها وليست إضافة مخلوق إلى خالقه التي يقول عنها العلماء أنها إضافة تشريف وتعظيم قال الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية فإذا سويته ونفخت فيه من روح يعني صار إنسانا بشرا جسدا تسري فيه الروح ويعي ويتكلم ويسمع ويرى فقعوا له ساجدين فقعوا له بمعنى أمرهم الله سبحانه وتعالى يكون له ساجدين فقعوا هذا فعَل أمرَ بأن أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسجدوا له، فقعوا له ساجدين. وقد يقول الإنسان هنا كيف أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسجود له؟ بالسجود لأدم، والسجود ممنوع، سجود محظور. نقول كما قال المفسرون أن المراد بالسجود هنا ليس سجود العبادة وإنما هو سجود دعية. سجود تحية ولو فرضنا أنه سجود عبادة فنقول أن هذا كان فيما قبل ثم نسخ ثم إن الذي أمر بهذا هو الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى يمتثل ولا يقول الإنسان أن هذا الذي أمر به الله سبحانه وتعالى أنا مخير فيه. أن أمتثل أن أمتثله أو أن أتركه، فقعوا له ساجدين، يعني أسجد له، وهو سجود تحيّة وليس سجود عبادة، وإن قيل بأنه سجود عبادة، فقد يقال أن هذا من الأمور التي نسيخت بعد ذلك في الشرائع، لأن السجود للمخلوق مثلا في شرعنا لا يجوز أن تسجد للمخلوق لأن السجود عبادة خالصة لله تبارك وتعالى. السجود عبادة خالصة لله تبارك وتعالى ولهذا لو رأيت إنسان يسجد لصنم أو يسجد لكمثال جزلك أن تحكم له بكفره يعني دون أن تؤوي يعني سجد للصنم لأن السجود لا يكون إلا لله لأن السجود عبادة لله تبارك وتعالى فقعوا له ساجدين وهذا امتحان من الله سبحانه وتعالى الملائكة والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون من أمر إبليس لأن هذا داخل في علم الله عز وجل أن هذا الإبليس هذا الشيطان اللعين الرجيم المرجوم سوف لا يستجيب لما استجابت له الملائكة سيأبى ويكفر ويستكبر والله سبحانه وتعالى بعد ذلك امتحن به البشر ولهذا لما قال الله عز وجل الملائكة إني خالق بشر من طين وهو آدم فإذا سويته أتممت خلقه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد هذا هو الأمر من الله عز وجل فأخبر الله عز وجل بعد ذلك ما كان من الملائكة قال فسجد الملائكة كلهم أجمع سجد الملائكة والدليل على أنهم يسمعون ويطيعون ولا يناقشون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهاتان صفتان عظيمتان أن الإنسان يطيع أي يفعل ما يؤمر ولا يفعل ولا يفعل ما ينهى عنه ولهذا الإنسان يؤجر على شيء في عبادتي لرب عز وجل في تعظيم الأمر وامتثاله وفي الكف عن النهي وطاكه فلو مثلا إنسان يطيع الله عز وجل ويكثر من الطاعات ولكن هو لا يكف عن المعاصي، قد لا تنفعوا هذه الطاعات ويكون من أصحاب النار، فالطاعات جزاؤها الحسنات والمعاصي جزاؤها السيئات وقد تكون السيئات أكثر من الطاعة إذن لم تنفعه الطاعة ولو أن الإنسان كان تاركا للسيئات، للمعاصي وليس له سيئة لكن لا يمتثل أوامر قد أيضا لا يكون ناجيا ولا يكون من أهل الجنة بل قد يكون من أهل النار لأنه لا تكون له حسن بل إن ترك الأمر معصية ذاته وأبن القيم له كلام بديع في بعض كتبه كالجواب الكافي من سأل عن الدواء الشافي مسألة تعظيم الأمر ومسألة تعظيم النهي يقول أن تعظيم الأمر أبلغ أبلغ من من النهي لأن النهي الإنسان قد يرتكب المعصية يرتكب المعصية وهو يدري أنها معصية لكن الذي دفعه إليها هو شهوته وشيطانه وضعف إيمانه وسرعان ما يقع في المعصية يجد في نفسه قلقا وحزنا وضيقا يود أنه لو لم يقع في تلك المعصية ولهذا تجد يعني العاصي أقرب إلى التوبة من المبتدع أقرب ولهذا جاءت الحكمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب البدع صاحب البدع لأنه يدري أنه على حق فلا يمكن أن يتوب من ذلك الشيء الذي تشبث به وتعلق به لكن صاحب المعصية يدري أنه على معصية ولهذا قد تحدثه نفسه عن التوبة ويفكر في التوبة ولهذا مسألة تعظيم الأمر لبداً لإنسان أن يعطي لها أهمية يعظم الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى وشغل الإسلام رحمه الله له كلام جميل فيما يتعلق بترك الصلاة والذي يصلي فلما سئل من من هو أفضل هل الذي يصلي ويفعل المعاصي ويجاهر بها أما الإسان الذي لا يفعل المعاصي وليس له قرب من الذنوب ولكن لا يصلي قال لا قال الذي يصلي خير من الذي لا يصلي ولو كان فاسقا ويستدل بقول لي عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يفعل يصلي ولكن يفعل كذلك قال ستنهاه صلاته صلاة نعم تعشي المنكة ولو يعلم الإنسان أن في نفسه جنوحاً إلى المعصية وعنده جرأة في اختراف المعاصي لكن لا يبغي أن يترك الصلاة لأنه متى ترك الصلاة فإنه لن يستطيع بعد ذلك أن يرجع إلى حضرة الطاحة لكن ما دام في الصلاة فسيترك هذه المعاصي ومن استدل بذلك الحديث وهو حديث الله يا صحيح من لم تنهاه صلاته عن فعشاء ومنكر لم يزدد إلا بعدا من الله فهذا الحديث ليس بصحيح بل الصحيح هو قول الله عز وجل أن الصلاة تنهى عن فعشاء ومنكر ولهذا لابد أن نحث الناس وندعو الناس إلى الصلاة ولو كانوا من العصار حتى ولو كانوا من المجاهرين بالمعاصي قال صلح أنت اليوم تصف شاب المترب المخدرات قل له صلي قل لك أنا ما نقدرش لأني أطعط المخدرات. قال معني صلي صلي جرب الصلاة وصلي واحضر إلى بيوت الله عز وجل وصلي الله عز وجل في بيتك وقرأ القرآن فهذا يعينك بل ويدفعك بعد ذلك إلى أن تجاهد نفسك لتترك هذه الآفة وغيرها لكن إذا لم تصلي لا تصدع أن تفعل شيئا لأنك تصير عبد لنفسك ولشيطانك ما تستطيع. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. امتثال للأمر. هذه طاعة. وطاعة يجر عليها إنسان. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يعني بدون استثناء. وهنا توكيدات. قال كلهم أجمعون. يعني لم يبقى أحد من الملائكة إلا سجد. سجد امتثال لأمر الله عز وجل. امتثال لأمر الله عز وجل يطيعون الله ما أمره إذن في قيامهم بهذا الفعل طاعة لله عز وجل وخروج عن الماصيح وفي فعل إبليس خروج عن الطاعة وفعل المصيح في فعل الملائكة طاعة لله عز وجل وخروج عن ماصيح وفي فعل إبليس دخول في ماصيح الله وخروج من طاعة الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعهم لم يبقى أحد منهم إذن هذه الآية فيها توكيدات قال الله عز وجل إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين استثنى من هذا الجمع المبارك إبليس إبليس هو أبو الجن وهو الشيطان وهو المارد وهو الرجيم وصفه الله عز وجل بأوصاف مهينة وإبليس قيل أنهم أخوذوا من الإبليس وهو اليأس من رحمة الله عز وجل لأن الله عز وجل طارده من رحمته إلى يوم الدين ولهذا سمي بابليس، وبعض العلماء قالوا هذا اسم علم بدل أنه لا ينصرف ما قال إلى إبليسه قال إلى إبليس بعضهم قال أنه اسم عالم على إبليس وبعضهم قال أخذوا من الإبليس لأن الله عز وجل أبلسه أي جعله يائسا من رحمة الله فإبليس لا يرحم إلى يوم الدين بل النعنى تستمر حتى بعد يوم الدين قال إلا إبليس كان من الكافرين إلا إبليس كان من الكافرين كان من الكافرين ليس معناه أنه كان في علم الله من الكافرين وإنما كما يقول العلماء أن كان هنا تكون مسلوبة الدلالة على الزمان ويكون مراد بها ماذا؟ الاتصاف بخبره مثله كقول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما أي أن الله عز وجل متصفا بالرحمة وليس معنى كان من الكافرين يعني صار متصفا بماذا؟ متصفا بالكفر إلا إبليس كان فكان وإن كان تدل على الماضي لكن هي كما يقول أن حد تكون مسلوبة الدلالة على الزمان ويكون المراد بها الاتصال إبليس قال الله عز كان من الكافرين كان من الكافرين. يعني اتصف بماذا؟ بالكفر بالكفر يعني بالإباء والكفر في معناه اللغوي هو التغطية أي غطى الحق الذي أمره الله سبحانه وتعالى به وأظهر الباطن فهو كفر بما أمره الله عز وجل وكل من لم يمتثل أمر الله عز وجل فهو كافر إما أن يكون كافرا كفر نعمة وإما كفر جهد وإما كفرا من أنواع الكفر الذي لا يخرج صاحبه عن الملاه ولهذا كان السباب نوع من الكفر وكان الشتم نوع من الكفر والنياح نوع من الكفر والاختيار بين المسلمين نوع من الكفر وسب الله كفر وجهد نعمة الله عز وجل كفر وأعظم الكفر ترك الإيمان بالله عز وجل الإلحاد في اسماء الله وصفاته عدم تعظيم الله تبارك وتعالى وتقديره وذكره ترك أوامره مجاهرته بالمعاصي هذا كله من الكفر استحلال المعاصي هذا من الكفر وهذا الإنسان حياناً قد يفعل المعصية ويكون كافراً بها إما كفراً يخرج علم الله وإما كفراً لا يخرج علم الله لكن يستحق به الوعي الكفر الذي يخرج علم الله إذ استحل المعصية تقول يا إنسان لا تشرب الخمر يقول لك لا الخمر مباح تقول الله عز وجل حرمها يقول لك هذا كذب هذا الذي جاء فيما تقول بأنه قرآن هذا مجرد كلام أو شعر هذا كفر بالله وكفر بالقرآن واستحل المعصير فهو كافر بالله عز وجل وإذا كان يعتقد أن الله حرمه ولكن غالبته نفسه وشهوته فاحتس الخمر نقول أن هذا عاص الله سبحانه وتعالى وهو على خطر عظيم لكن إن شاء الله عز وجل تعفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء الله عز وجل وفقه للتوبة فيقلي عن هذه المعصير إبليس الله سبحانه وتعالى حكم على كفره بأنه لن يتوب بأنه لا يتب ولن يتب إلا إبليس كان من الكافرين هذه الآية توحي بشيء وهو أن إبليس كان من الملائكة وهذه مسألة تكلم عليها العلماء لأن هنا قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الكافرين يوحي أن إبليس كان من الملائكة وهذا قول عند بعض العلماء أن إبليس من الملائكة مستدل بهذه الآية إلا إبليس كما قال فساز الملائكة كلهم أجبعون إلا إبليس فهذا يوحي أنه كان من الملائكة فبعضهم قال أنه كان من الملائكة لكن لما عصى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل مسخه وصار في صورته التي لعن بها واستحق المقتى واللعنة والخزية إلى يوم الدين وهذا ليس بأرجح أقوان لأنه يرده دليل القرآن وصريح القرآن لأن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة كان معهم باعتبار صورتهم لأنه كان يتعبد الله عز وجل معهم لأنه كان ناسكاً في أول الأمر ولهذا لما وجه الخطاب إلى الملائكة قاعوا له ساجدين إبليس كان يعبد الله عز وجل معهم فشمله الخطاب وإن لم يكن منهم لكن ذكر على أنه منهم لأنه كان معهم باعتبار, ماذا؟ باعتبار الوصف أو الهيئة التي كان عليها وهي عبادته لله مع الملائكة أما باعتبار الجنس فليس كذلك لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في أسرح آية كما في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه كان من الجن فهذا صريح وصريح القرآن يقدم على ما ليس بصريح في سائر النصوص إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فهو أبو ماذا؟ أبو الجن إبليس عليه السلام وهذا تحقق شغل الإسلام لديهم، وبعضهم يقول أن إبليس هو من ذرية الجن، وليس أبوه، ولكن الذي حققه شغل الإسلام أنه أبو الجن، والذين قالوا أنه هو من الجن، وليس أبو الجن، قالوا لأن وعزو جقول كان من الجن، كان من الجن، لكن لما كانت القصة في بداية الخلق دل على أن ذكر قصة إبليس تدل على أن ابتداء الخلق في الجن كان من رأسهم ومن أبيهم الذي هو إبليس والذي هو الشيطان إذن إبليس لم يكن من الملائكة بل كان من الجن بدليل أن الملائكة خلقوا من نور الملائكة خلقوا من نور كما جاء في الحديث وإبليس خلق من ماذا خلق من نار لأنه اعترف بذلك قال خلقتني من نار والله عز وجل في آية فرق قال من مارج من النار وسندكر هذا بعد قليل إلا إبليس استكبر وكان من الكافر استكبر من الكبرياء أو من الكبر وهو من أعظم الصفات الذميمة ومن أكبر الكبائر أن يكون في الإنسان كبر لأن الكبر يمنع الإنسان من قبول أي شيء من قبول الحق ومن السمع إلى الحق ومن الإيمان ومن كل خير الاستكبار والاستكبار ليس من من خلق الإنسان وليس من من خلق المخلوق لأن المخلوق ما تتصف بالكبر هرم من كل شيء هرم من كل شيء لأنه يرى فضلاً لنفسه على غيره وليس الأمر كذلك ولهذا الإنسان كلما استكبر وكلما دخل الكبر في نفسه كلما كان بعيدا عن الحق يصير كما يقع لإبليس إبليس لما استكبر طرده الله عز وجل وأبعده من رحمته وكذلك الإنسان إذا دخل في نفسه شيء من الكبر حرم الحق ومنع الرحمة لأنه يصير في نفسه أنه أفضل الناس وأن ما يقع للناس لا يقع له. فإذا مس الناس فضل هو يظن بأنه أول الناس بذلك الفضل والناس ليس لهم ذلك الفضل. وإذا عصاه مكروه يظن أن هذا المكروه لا يليق به وإنما يليق بغيره وهذا هو الكبر. لأن إبليس جاءه لاستكبار قال كيف؟ هذا آدم خلق من شيء وأنا خلقت من شيء إذن نحن لسنا سوا في أصل الخلقة فكيف أنا, فكيف أنا آتي إلى آدم وأسجد له كما سجد الملائكة هذا غير معقول فالله سبحانه وتعالى أول ما ذكر إبليس ذكر له هذه الصفة الدمين وهي صفة الكبر ولهذا علماء الشلوخ أكثر ما يحذرون فيما يتعلق بالصفات المذمومة صفة الكبر لأنه إذا تعلق بالإنسان فإنه يحرم كل شيء الضم الذي هو من من أكبر الكبائر واليمين الغموس والفرار من الزحف وقذف المحصنات ليس تلك الكبر لأن هذه أشياء تتعلق بأمور قد تحدث الإنسان وقد تحدث لا تحدث له قاد في المحصرات قد لا يكون في كل وقت أكل مال يتيم قد لا يكون في كل وقت إذا سنحت له فرصة أكل مال يتيم لكن الكبر إذا وجد في الإنسان خلاص يصير الإنسان بعيدا عن أوامر الله تبارك وتعالى لا يخضع لا يليم ومع الناس أيضا لا يرى أنه مخلوق مثلهم فكان الكبر من الصفات التي تلازم الإنسان دوماً وأبداً لا تنفك منه حتى وهو نائم بعض المعاصي الإنسان إذا بشرها جرى عليه قلم التكليف وحسب عليها لكن الكبر هو آفة تدخل قلب الإنسان لا تنفك عنه في كل وقت بل وهو نائم ويتفكر يتفكر بتلك النفس التي تدلع على الكبر ولهذا قالوا أن صفة الكبر صفة مذمومة جدا لأن أول من اتصرف بها بها إبليس وبقيت فيه هذه الصفة إلى يوم الدين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين خطبه الله عز وجل بعد ذلك قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما منعك هذا الاستفهام للتوبيخ والتعجب ما منعك أي كيف تمتنع وتعبى لمن خلقت بيدي وهذا شرف لآدم لأن آدم خلقه الله سبحانه وتعالى بيده كما جاء في الآية يا إبليس ممنعك أن تسجد لما خلقت بيدي الله سبحانه وتعالى تولى خلق آدم بيده وهذا تشرف لآدم بعض المفسرين يقول خلقت بيدي أي توليت خلقه وهذا في الحقيقة تعوين لا ينبغي لأنه فيه فرار من إثبات صفة اليد لله عز وجل ولنحن لابد أن نثبت نقول أن الله عز وجل خلق آدم بيده إثبات اليد لله عز وجل وليست يد الله كيد المخلوق كما هو معروف في القاعدة أما سائر المخلوقات الأخرى الإنس والجن والملائكة خلقهم الله عز وجل بكلمته كون فيكون أما إبليس وخلقه الله عز وجل أما آدم فخلقه الله عز وجل بيده ولهذا كان هنا سر الأمر بالسجود لآدم لأن آدم شرفه الله عز وجل فالسجود له سجود التحية هو كأنه سجود لله سبحانه وتعالى ولهذا أنت من الأخلاق الموجودة عند الناس أنك تجير من أجاره صاحبك تكرموذ ضيفا جارك فتصير نائبا له يعني بالنيابة والله عز وجل لما خلق آدم خلقه بيده تشرف لآدم ولما أمر إبليس قال أنا لا أسجد له ولهذا قال الله عز وجل يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. استكبرت هذا استفهام للتوبخ أيضا أم كنت من العالين استكبرت أم كنت من العالين ليس العالين هنا بمعنى الاستكبار لأن هناك فرق بين المتقابلين يعني استكبرت يكون معناه أن الإنسان قد يتعالى بنفسه ويجعل نفسه في مكان ما وهو دونه أي لا يستحق ذلك المكان هذا هو المستقبل وأما العالي لأنه قال استكبرت يعني استكبرت أنت في مكان وضع ورفعت نفسك فوق ذلك القدر وتلك المكان استكبرت أم كنت من العالين أي, أي كنت من أصحاب القدر العالي وأمرناك أن تنزل فإبليس قد يكون في واحدة منها إما الاستكبار وإما أنه ظن أنه من العالين يعني هو في مكان عالي لا يستحق أن يوجه له هذا الخطاب بأن يسجد كما تقول مثلا أنت تقول للمالك أو تقول للوزير افتح الباب للبواب أو للحاجم ما يمكن هو إبليس ظن هذا قال أنا خير من آدم فكيف يأمر الله عز وجل أن أنزل من مكانتي وأسجد لآدم فلهذا قال الله عز وجل استكبرت أم كنت من العالين؟ يعني واحدة من اثنين استكبرت أم كنت من العالين؟ هنا رد إبليس رد إبليس على جوابي على جوابي إبليس قال أردّ إبليس على سؤال الله عز وجل فقال أنا خير منه خلقته من نار وخلقته من طين هذا هو الجواب إبليس أنا خيره هذه دعوة هذه دعوة وكل إنسان يضيف شيئا إلى نفسه فهو فهو مدعي والمدعي يحتاج إلى بينة لكن إبليس ذكر بعد ذلك السبب في ذلك قال أنا خير منهم أنا لا أسجد إم بين السبب سبب الخيرية هنا قال أولا أنا خير منه وهذه دعوة كيف علمت بأنك خيرا منه من قال لك بأنك خير منه حتى ولو كنت أنت خيرا من آدم وأمرك الله عز وجل أن تسجد تسجد ولو كنت خيرا منهم. لكن هو قال أنا خير منه يعني كأن هذه العلة وهذا الجواب يكون لإبليس ذريعة أو يكون شفيعا له في أن ينجو. من من عذاب الله عز وجل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وهذه كما قلنا دعوة باطلة لأن قول إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين هذا لا يدل على أنه أفضل منهم بل الطين كما قال العلماء أفضل من النار ثم إن الله عز وجل لم يخلق إبليس من النار المضيئة وإنما كما قال خلقه من مارج من نار والمارج هو ذلك السواد الذي يكون في آخر شعلة النار يعني حمراء معتماء تكون كذلك اللهب الذي فيه سواد الذي يختلط مع الدخان هذا الذي خلق منه الله سبحانه وتعالى إبليس عليه السلام خلق منه إبليس عليه العائم الله خلقه من هذا المارك يعني من هذه النار التي ليست هي مضيئة وإنما النار التي يخرج منها السواد ويخرج منها الدخان الذي يكون في آخرها كاللهب هذا الذي خلق الله سبحانه وتعالى منه إبليس إذن فهي ليست نار يتشرف بها وإنما هي وضيعة بذلك أنها ليست من أجود النار بل هي من مارج من نار كما قال الله عز وجل فابليس قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين وخلقته من طين والإنسان لابد أن يبتعد عن مسلك الشيطان وعلى أن يتصف بما يتصف به الشيطان الشيطان عنده الاستكبار والاستكبار لا ينبغي للمسلم أن يتصف به وإبليس يظن نفسه بأنه خير من كل الناس وخير من كل ما خلق الله عز وجل وهذه أيضا دعوة وفيها كذب وافتراع على الله سبحانه وتعالى ولهذا ابن القيم رحمه الله كان له كلام جميل في مسألة هذه أنا بعض الناس يعني لما يتكلم يقول أنا أعود بالله من كلماتي أنا هذه يعني ليست مقولة صحيحة يعني أحيانا قد يضطر الإنسان يقول أنا فلان أو أنا الذي فعلت كذا لا لا لا, لا يلزم أن يقول في كل جواب أو كلام إذا سئل أن يقول أنا ويقول أعوذ بكلمة ال أعوذ بك بالله بكلمة أنا صح كلمة أنا هذه اللي سنحذره بمعنى أن لا يكثر من قول أنا هنا بعض الناس إذا بدأ يتكلم للناس يقول والله أنا الذي فعلت وأن الذي أتيت وأنا الأولي وأنا وكذا وتصير هذه كلمة أنا عنده يعني كلام دائم مبخرة وكأنه هو المتفضل على الأنام بهذه النعم الظاهرة والباطنة فكلام القيم الذي أورده في زاد المعاد كلام جميل يقول وليحذر يعني الإنسان المسلم كل الحذر من طغياني أنا ولي وعندي يسمي يقول أنا ويقول لي ويقول عندي قال فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون أما إبليس فقال أنا خير منهم وأما فرعون قال وهذه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار التجري من تحدي أليس لي ملك مصر ظن أنه عنده كل شيء وقارون قال عندي الآية إنما أتيته إنما أتيته على علم عندي هذه ثلاثة وقلب القيم بعد ذلك وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد أن يقول أنا العبد الضعيف أنا العبد الخائف أنا العبد المذنب أن العبد الخطا كما قال الشاعر أنا المذنب الخطا والعفو واسع ولو لم يكن ذنب لما وقع العفو وأفضل ما وضعت له لفظة لي أن يقول لي الفقر وللجرم وللذنب وأفضل ما وضعت فيه لفظة عندي أن يقول كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي يعترف بأن الإسلام عنده هذه الأشياء لكن يقول أنا فعلت كذا أو لي كذا أو عندي كذا هذه ليست من صفاتي المسلم المتواضع لأن ما يمتن به الإنسان على الناس فهو مما من الله عز وجل عليه فكأن الإنسان يتشبع بما لم يعطى أنت هذا المال الذي سقته إلى إنسان أعطاك الله عز وجل إياه فأنت تعطي وتسكت ولا تمن لأن المن يذهب الصدقة ولا يجعلك تنتفع بها ويورث في نفسك العجبة بالنفس والكبر وهذه خصال تقتل الإنسان ولهذا إبليس الله عز وجل طرده من رحمته لأجل هذه السلوكات الكبر ثم الكلام الذي فيه كذب والذي يدل على الطغيان وعلى العدوان قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتهم من طين، وليته كان على حق بل هو على باطن هل تكون النار المختلطة بالسواد وبالدخان تكون أفضل من التراب البارد النافع لا يستويان عند الله سبحانه وتعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الله عز وجل بعد ذلك قال فخرج منها فإنك رجيم الله سبحانه وتعالى طرد إبليس فخرج منها قال بعض المفسرين أي أخرج من الجنة وبعضهم قالوا أخرج من السماوات والتفسيران قريبان لأن الجنة في السماوات وإن كانت التفسير فخرج منها أنه يرجع إلى السماوات أقرب إلى الله قال فخرج منها طارده الله سبحانه وتعالى من المكان الذي كانت تسكن فيه الملائكة فخرج منها فإنك راجيم فإنك راجيم هذا على وزني فعيد وهو بمعنى مفعول أي فإنك مرجوم ومرجوم بمعنى مطروض ومبعد من رحمة الله عز وجل يعني الله عزوجل طرده هو أبعده أبعده من رحمته فلا يرحمه أبدا إلى يوم الدين وما بعد يوم الدين لأنه يصلى في نار الجهنم والرجم يعني فيه معنى الضرب الحجارة إلى حد الإبعاد كل المجرم أو اللص أو الذي يزني أو يقع في بعض المعاصي يصيح به الناس فيهرب ثم يتبعونه بالحجارة. يرجمونه حتى يصير بعيد عن الناس فكذلك إبليس أبعده الله سبحانه وتعالى من رحمته وطرده من جنته قال فخرج منها فإنك رجيب فهو مرجوب أي مطرود ومبعد وميؤوس من رحمه الله سبحانه وتعالى فإنك رجيب وإن عليك لعنة إلى يوم الدين وإن هذا فيه توكيد على أن هذه اللعنة واللعنة هي طرد من رحمه الله عز وجل أضفها الله عز وجل إليه لعنة الله سبحانه وتعالى على إبليس قال إلى يوم الدين أي إلى يوم الجزاء وليس معنى أنه إذا أتى يوم الدين أي يوم الحساب أن هذه اللعنة تنقطع بل هي تمتد حتى بعد يوم القيام لأن ال الذي طلبه إبليس بعد ذلك أن يمهله الله سبحانه وتعالى إلى, إلى يوم الدين أي إلى يوم يبعثه قال وإن عليك لعنة إلى يوم الدين، فهو ملعون إلى يوم القيامة. قال بعض المفسرين المراد به النفخة الأولى، يعني لما يموت الخلائق لأن النفخة الثانية يبعث بها العباد، وبعضهم قال حتى يبعثون أي في النفخة الثانية، لكن الأصل الأول إذا قلنا إلى يوم الدين، لأنه إذا مات الخلق كلهم خلاص إبليس ليس له بعد ذلك وظيفة، هو الذي يحمله. في نفسه هو ذلك الغلو والحق على البشر أي أنه أراد أن يموت حتى يموت جميع الخلق حتى يفنى الخلق أما مدام واحد من بني آدم على وجه الأرض فهو يريد أن يبقى ولهذا سأل الله سبحانه وتعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعث فأنظرني بمعنى أمهلني وترقني وهذه الآية بعض العلماء ذكر فيها فائدة قال أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ولا ييأس من الدعاء إذا كان الدعاء شرعيا وكنت ما طلبت به الله سبحانه وتعالى أمرا في مقدورك وفي مصلحتك العاجلة أو الآجلة فإن الله سبحانه وتعالى يحققه لك ولا تيأس لأن إبليس الذي يأس من رحمة الله لما دع الله استجابه لك ولكن هذا لا يرغب منه على أن العاصي الذي لا يقدم بين يدي الدعاء أسباب استجابة الدعاء يعني مع وجود الموانع ونقول يستجب الله عز وجل لدعاء لأن الله عز وجل استجاب لشر المخلوقين ليس معناها ولكن معناه أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى أرجع إبليس إلى يوم الدين، ولم يوميته كما أمتع غيره من المخلوقات لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي امتحان البشر بهذا الشيطان بهذا الشيء، لأن الله عزوجل خلق الخير وخلق الشر، وخلق المحبوب وخلق المكروه، ووجد هذا امتحان الناس. لأن الله عز وجل ليبتني العباد بالسراء والذراء ونبلوكم بالخير والشر فيتنة وإلينا ترجعون فالله عز وجل يبتني العباد بالخير وبالشر وبالحق وبالباطل وبإرسال الرسل وبوجود الشياطين ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا لما قال له يبيز قال ربي فأنظرني أمهني إلى يوم يبعثون أي بعتة الناس قال فإنك من المنظارين الله سبحانه وتعالى قال فإنك من المنظارين يعني سأتركك إلى هذا اليوم وتبقى يعني دون أن يقضي الله عز وجل عليه بها لكن أو موت ولكن هذا لا يعني أن إبليس الآن هو في سعادة بل إن هناك مارا تحرق نفسه وروحه لأن الله عز وجل طارده من رحمته الله طارده من رحمته ورجمه ولهذا إبليس اليوم يتحسر بل يبكي إذا وجد العبد يسجد لله عز وجل سجد تراه باكيا إذا سمع الأذان خرج ولا مدبرا منهزما ولهذا أنت إذا, إذا مشيت في الأرض وسقط لا تلعني إبليس فإنه يتعافى لكن لو قلت باسم الله اقتله بماذا بذكر الله عز وجل فإنه يخنس فإنه يخنس ويصير صغيرا كالذباب فإبليس الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى بذكره وبطاعته على قمعه وإبعاده وسوسته لكن هو موجود إلى يوم الدين لأنه يحمل غللا وحقدا لبني آدم ما أراد أن يترك واحدا من بني آدم إلا أضله أو عامل على إضلاله إما أن يقعه في الكفر أو الشك بأنواعه وإن لم يتحقق له هذا أقعه في البدع ويأحب إليه من المعاصي وإذا سلم العبد من الوقوع في بدعة أوقعه في الذنوب في كبائر الذنوب وإن سلم من الكبائر أوقعه في الصغائر وإن سلم من إيقاعه في الصغائر شغله بالعمل المفضول عن الفاضل حتى ينقص له الأجر والثواب فأجلس دائما بالمرصد للإنسان كما قال الله عز وجل عنه بأنه سيترصد لبني آدم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن تحتهم ومن بين أديهم ومن خلفهم لكن لم يقل من فوقهم، لأنه لا يحول بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال رب فانظر إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت المعلوم، الوقت الذي أدى الله سبحانه وتعالى فيه أن يموت جميع البشر، وهو يوم ووقت معلوم علمنا الله سبحانه وتعالى به لم يذكر لنا اليوم والتاريخ ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا بمجيء هذه اليوم ولهذا عبر الله سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر بأنه كأنه قد حصل يسألونك عن الساعة أيان مرصاة فيما أنت من ذكره أتى أمر الله فلا تستعجله مع أن أمر الله سوف يأتي ولكن لما كان متحقق الوقوع قال أتى أمر الله لأن كل أتى قريب كل آنك قريب ولهذا الإنسان يفكر في القيامة والحقيقة أن القيامة إذا متى الإنسان متى قام قيامته قام قيامته إذن قيامة الإنسان أو قيامة الناس في الحقيقة هي أجالهم التي كتبها الله عز وجل له هو بعد موته ليست فيد من أي شيء ليست فيد من أي شيء ولا يتبع بأي شيء إذن كأن القيامة الآن بين أيدينا وهي معلومة لنا بأماراتها وبعلاماتها كما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الوقت المعلوم إبليس بعد ذلك ماذا قال؟ قال فبعزتك لأغيّنهم أجمعين بعزتك الباهنا قد تكون للقسم وقد تكون للإستعانة وانظروا اختار هنا القسم بالعزة لأن الإنسان إذا أقسم بعزة الله عز وجل دل ذلك على وقوع الغلبة قال فبعزتك لا أغوينه أجمعين وإذا قلنا أن البه هنا الاستعانة فكأنه يستعين بعز الله عز وجل لأنه من استعان بالله عز وجل وبعزه وبقدرته فإنه لا يغلب قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين ولا لا هذه جواب القسم وهذا مما يدل على أن البه هنا القسم أكثر وترجع على أن هذه يعني فكأنه حلف بالله لأنه كان يعرف الله عز وجل قال فبعزتك لا لأغوينهم أجمعين وهنا بين العلماء على أن معرفة الإنسان لربه قتلة تنفعه فإبليس عرف ربه قال ربي أنظرني هل يقال أن هذا إيمان نعم هو إيمان لكن لا ينفع لأن الإيمان توحيد الرموبي وحده لا ينفع الإنسان لأن الله عز وجل لم يأمرك بأن تعرفه لأن إبليس عرف. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون يعني الذي يملك الموت والحياة من هو الله ذا اعتراف من إبليس بأن الله موجود وبأنه رب ولكن هل نفعه هذا النوع من الإيمان وهذا النوع من التوحيد؟ لم ينفعه لم ينفعه لماذا؟ لأنه لم يعترف لله سبحانه وتعالى بالعبدية لم يوحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله لم يسجد لله تبارك وتعالى أبى السجود لله أبى السجود لآدم وهذا معناه أنه أبى تلبية الأمر وتعظيم أمر الله تبارك وتعالى إذن إبليس امتنع للسجد لآذم ولهذا الله سبحانه وتعالى حكم عليه بالكفر هذه الآية نسيت أن أذكر شيئا مهما أن بعض العلماء استدلوا على كفر تلك الصلاة بهذه الآية قالوا كيف؟ قالوا إبليس امتنع عن سجدة واحدة والله سبحانه وتعالى كفره بذلك فكيف بالذي يترك الصلوات؟ ويترك السجود والركوع مرات ومرات في كل يوم فبعضهم يستدل بهذه آية إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يبنيس ما معك أن تسجد لما خلقه بيدي هذا في من ترك سجده فمن ترك سجدت ولهذا كان القول عند أهل العلم أن من يترك الصلاة هو كافر نعم يأتي قد الاختلاف عند أهل العلم هل هذا الكفر هو كفر ينقل عن الملة ويكون صاحبه مستوجبا لدخول النار أم أنه ليس بكفر ينقل عن الملة في خلاف بين أهل العلم والجمهور يقولون بأن هذا الكفر لا ينقل عن الملة إذا كان الإنسان يعترف ويقر بالصلاة ولا يجحد وجوبها فإنه لا يكفر ولكن يسمى كافرا لكن كفر لا ينقل عن الملة كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر نقول بأنه كافر لماذا لأنه جاء في الحديث تسميته بذلك قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فالذي لا يصلي إذن هو كافر وبعض العلماء كالحنابلة يقولون بأن كل من ترك الصلاة هو كافر وكفر هذا ينقل العلم الله والصلاة من أعظم ما أمر الله عز وجل بها فإبليس ترك سجدة والله عز وجل خرجه من الجنة فمن الذي يترك السجدات؟ كيف يكون حكمه؟ إذا الأمر سواء قلنا بقول الجمهورة أو قلنا بقول غيرهم فالأمر لا يخلو من خطوره لا يخلو من خطار ولهذا لابد للناس أن يفهموا هذا الأمر ترك الصلاة أمر صعب جدا ولهذا ليس لا يهول من هذا الأمر لأن بعض الناس ماذا يقولون؟ يحكمون على بعض الناس بالأخلاق والسلوك الحميد يقول والله هو كالملائكة ورجل ليس في الحي مثله لكن لا يصلي يعني وكان هذا الاستثناء لكن لا يصلي أمرا هذا المفروض أنه لا لا يصب بأنه صاحب أخلاق وصاحب سلوك حسن لأن أعظم أمر الله عز وجل من عبادته الصلاة وهو تارك للصلاة أعظم أمر الله عز وجل كيف يكون هذا رجل متخلق ورجل متحضر ورجل محبوب الناس ورجل فيه خير ما فيه خير ترك الصلاة ما فيه خير هذا أمر بود أن يفهم. يقول هنا الله عز وجل على يساني قال فبعزتك لا غوينهم أجمعين هذا الأمر خطير. لا غوينهم أجمعين يعني لا أطرق أحدا من ذرية آدم إلا وعملت على جعله مثلي لا ينصاع لأمرك ولا يمثل أمرك ولهذا إبليس يبعث صرايع ويبعث جنوده إلى الناس جميعا يوسوس لهم يدفعهم إلى الطاعات إلى المعاصي كما قال الله عزوجل أنا أرى أن الشيا أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى يعني تدفعهم دفعا إلى المعاصي والشيطان يزين للإنسان يعني أحيانا سبحان الله الإنسان تكون أمامه أسباب الطاعة وتتخاذ نفسه عن القيام بتلك الطاعة ولكن أحيانا يجد أسباب المعصية متاحة سهلة بالنسبة له يعني لو أراد يعني يعصي الله سبحانه وتعالى تتوفر عنده الأسباب وتنفع له الأبواب وتتهيئ له الظروف بكل سهولة ولكن الإنسان هو لا يشعر بهذا لكن لو فكر لعلم علم أن الذي يعمل على تهيئة هذه الأشياء له هو إبليس وهذا داخل في معنى قول لا غوينهم أجمعين يعني من الغواية يعني أوقعهم في الغواية والغواية هي خلاف الرشد يعني لا أجعل هؤلاء العباد راشدين. يفكرون تفكير العقلاء وإنما أجعلهم أغوياء أصحاب غواية لا يهتدون إلى الرشد، إلى ما ينفعهم إلى ما يصلح أحوالهم قال إلا عبادك المخلصين اشتثنى كما قال الله عز وجل في آية أخرى قال الإبيت إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ولهذا إبليس اعترف قال إلا عبادك منهم المخلصين منهم المخلصين يعني الذين أخلصتهم انتقاهم الله عز وجل واجعلهم من حزبه يطيعونه هؤلاء لا يقدر عليه إبليس لا يقدر عليه إبليس ولهذا لما قال لا احتكنا ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإنه منهم وقال عز وجل إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون أما أهل الإيمان وأهل الاستقامة فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يحفظهم من كذلك الشباب إن عبادي ليس لك عليهم سلطة إلا من اتبعك من الغض ولهذا اعترف إبنس فقال إلا عبادك منهم المخلصين ثم قال الله سبحانه وتعالى قال فالحق والحق أقول فالحق هذا الأول المرفوع فالحق هذا مبتدأ متضمن معنى القسم بدليل أنه جاء في جواب القسم لا أملأ أن جهنم ثم قال قال فالحق والحق أقول. الحق الثاني التي هي منصوبة هذه مفعول. لأنه يصير التقدير فالحق أقول الحق. وهنا قدم المفعول لإفادة الحصر. لم يقل الله عز وجل. قال فالحق وأقول الحق. قال فالحق والحق أقول. إذا قدم المفعول على الفاعل هذا فيه دليل على الحصر فيه دليل على الحصر أي اسمع مني هذه الكلمة هذا فالحق يعني قسم والحق من اسماء الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه لأن هذا الحق الكلمة الأولى المرفوعة خرجت أو تضمنت معنى القسم بدليل أنه قال فالحق لأملأنا هذا جواب القسم وجواب القسم لابد أن يكون هناك قسم ومقسم به فالحق والحق أقول أي تقديره وأقول الحق لأملأن جهنم ميك ومن من تبعك منهم أجمعي ستملأ جهنم الله عز وجل حق منه القول أن يملأ جهنم ولهذا كان أكثر الناس في جهنم أكثر من خلق الله من الجن والإنس قال أجمعون يعني من الجن والإنس أما الملائكة فلا يدخلون النار الحيوانات والحشرات وما خلق هؤلاء لا يدخلون النار الذين يعذبون هم الإنس والجد فقط وإبليس معهم ولهذا قال ألا أملأن جهنم منك يعني من إبليس وممن تابعك منهم أجمعين يعني راضيك قائدا ورسولا واتبعوك وأطعوك فيما دليلتهم عليه كلهم أجمعين من سلك طريق قبليس فهو معهم يحشر معهم ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في آخر الآية قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين هذا في آخر الآية يقول الله عز وجل لرسوله الكريم قل لهؤلاء الكفار ما أسألكم يعني لست أنا أطلب منكم مسألة أو عطاء أن تعطوني أجر يعني أن تجعلوا لي جعل كأن تزوجوني بناتكم أو تملكوني عليكم أو تعطوني أموالاً أو تكتبوا لي أرزاقاً أنا لا أريد هذا إن أجري إلا على رب العالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من دعوته أجر الدنيا أما أجر الآخرة فمرغوب فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم يريده وكل المؤمن إذا قام بعمل ما يقول أنا عملته فقط لله عز وجل نعم عملته لله ولكن أنت تمتلك الأجر من الله لكن الأجر الذي يكون في الدنيا وإن أعطى الأجر الذي يكون في الآخرة وإن أعطاك الله تعالى معه الأجر في الدنيا هذا بأس بذلك لكن هون لابد أن تعلم أن الإنسان في دعوته إلى الله عز وجل وفي فعل الخير وفي الأمر بالمعروف لا ينبغي أن يطلب الأجل قد يقول الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن أحسن ما اتخذتم عليه أجر كتاب الله يعني أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله إذا قالوا هذا فيه تعليم القرآن وإنسان قد يأخذ منه الأجل قال العلماء هنا التعليم إذا كان واجبا أو التبليغ إذا كان واجب الإنسان لا يجوز له أن يأخذ الأجر يعني الثمن في الدنيا لأنه هذا لا يجوز يصير حراما لو جاء إنسان قال لك مثلا علمني كيف أصلي ما تقول له شاطن يدريها مش لعلمك لأنه هذا صار واجب عليك لكن اللي هو يقول لك مثلا اجلس معي وعلمني كل ما يتعلق بالصلاة و يعني من أولها وفروضها وسننها وكل شيء وقعد معه يعلمني صلاة عملي وقولي هذا تقوله أنا مثلا ما عندي الشو... ما عنديش وقت وإذا أردت يعني أعلمك بأجر مثلا يقول واحد مثلا علمني صلاة الفاتحة باش نصلي بها تعلم بها بل ما تدخل عليه راجل سألوك قالك علمني القرآن وقعد معه علمني القرآن كله وحفظ القرآن ليس بواجب لكن أنت جلست معه وتخذ عليه أجر لبس بذلك لكن هنا الله عز وجل قال للنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر يعني أنا أدعوكم وأبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأبين لكم ولكن لا أريد منكم أجرا دنيويا إنما أجر الله قال وما أنا من المتكلفين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المتكلفين يعني من المتقولين للقرآن لم يأتي هو بالقرآن من عنده أو وضعه بما كان عنده من من من علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئاً كان أميلاً ما أن المتكلفين يعني لست ألا من المتقوين لهذا القرآن وإنما لم يقل الله عزوجل من المتقوين وقال من المتكلفين لأنه لا يوجد أحد يكتب لهذا القرآن كما أنزله الله عزوجل وإنما الذي يزعم أنه أتى بالقرآن سيتكلف سيتكلف ويأتي بكلام ربما قد يشبه القرآن ولكن ليس ولا يمكن أن يكون قرآن وما أنا من متكلفين؟ يعني لست من المتقولين على الله سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين أي هذا القرآن ما هو إلا ذكر؟ ذكر بمعنى عظى واعتبار للعالمين للعالمين كل ما سوى الله عز وجل هو عظى للملائثة للجن للبشر لكل من خلق الله عز وجل ما هو إلا ذكر للعالمين؟ العالمين يعني العقلاء يدخل فيهم الجن ويدخل فيهم الإنس وتدخل فيهم الملائكة باعتبار أنهم يتعيذون بالقرآن لكن لا يدخلون فيه باعتبار أنه ليس مكلفين بتطبيق أوامر هذا نعم لكن باعتبار أنهم يتعيذون بالقرآن ويعتبرون بالقرآن ويقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل بالقرآن فهم داخلون فيه ما هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمنا نبأه بعد حين تعلمنا تهديد لقريش أو لغيرهم أيضا ممن يأتي بعدهم لا لتعلمون الصدق هذا القرآن وما جاء به من حق بعد حين بعد حين أكثر المفسرين قال السرقة يوم القيام لأنه يوم القيامة تنجلي الحقائق للناس من كان كاذبا من كان صادقا من كان على حق من كان على باطل يظهر للناس كل شيء ومع ذلك قد تؤفهم الآية على أن قوله ولا تعلمون نباه بعد حين يعني فيما يستقبل الناس من أيام ولهذا لما كان القرآن يحدثهم بأن هؤلاء الكفار سيهزمون بعد أن كانت لهم القوة والغلبة والمنعة الله عز وجل أخبر في القرآن أنهم سيهزمون قال سيهزم الجمع ويولون الدبر علم الناس أن ما أخبر به القرآن حق لما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الروم غلبت قال غلبت الروم في أدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون كان الناس يقولوا كيف الروم إمبراطورية وغلبت وصارت مقهورة من قبل الفرس ثم بعد ذلك سوف تغلب كيف يكون هذا ثم جاء بعد ذلك زمان عرف الناس أن الروم غلبوا بعد ذلك من طهارهم وصارهم المهيمنين وهذا أخبرهم به القرآن وكم أخبرنا القرآن من أشياء زلنا الآن نكتشف السرها وتظهر للعيان كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق في الأفاقي يرون آيات الله سبحانه وتعالى كل ما أخبر به القرآن هل تجدون الآن شيئا في كتاب الله عز وجل يناقض الواقع ويناقض الحقيقة بل ويناقض العلم الحديث لا يوجد شيء لا يوجد شيء من هذا وهذا يدخل في قوله تعالى وَسَلَتْ ولا تعلمون تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَهِ إن لم يكن في, في الغد أو بعد الغد يكون يوم القيامة تنجلي الحقائق وتنكشف الأمور للناس وهنا هناك يعرف الناس صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الآية نكون قد ختمنا. تفسير هذه السورة الكريمة العظيمة التي هي سورة صاد وموعدنا مع السورة الموالية وهي سورة الزمر إن شاء الله التي سوف نشرحها في دروسنا القادمة بحول الله تبارك وتعالى والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير ونجعلنا من مستعين القول فيتبعنا أحسن وأولئك الذين هدهم الله وأولئكم أولو الألباب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمات سليمة كثيرة والحمد لله رب العالمين.